وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة بصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك رَبَّكَ ربك أحاط وما دعَلْنَهُ إلَّا أَرِيناك إلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّدَرَةَ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلَّا طُغيانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَتَدَادُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَقِينًا قال أرأيتك هذا الذين كرمت علي لئن أفضرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لأحتن إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم, جزاؤكم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 ربكم الذي يزي لكم كنت في البحر لتبتغوا من فضله إن